القاهرة تقدم حوارا لا مواجهة حوارا لا مواجهة لقاء أسبوعي أعداد وتقديم نيرمين محمود مصطنعينا نحاول من خلال برنامجنا حوار لمواجهه رسم خريطه للأفكار والاراء في مجال حوار الحضارات او الثقافات معنا رسم الخريطه اليوم الاستاذ امينه شفي الكاتبة الصحفية بالاغرام اهلا بك يا أستاذة اهلا بك آه يعني في البدايه دائما نسال هذا السؤال ما تعريفك للحوار هو الحوار هو عباره عن مناقشه بين طرفين حولين أمور تهم الطرفين وعادةً هي بتبقى أمور مجتمعية. ده على المستوى العام طبعا ما أتكلم يعني أمور مجتمعية من خلال المناقشة دهيا إحنا بنوصل للحلول الحلول اللي تبينها هاتين المشتركه اللي ممكن لو إحنا وصلنا لها ممكن نعيش أفضل في المجتمع الصغير اللي احنا عايشين فيه. ده الحوار يعني بس اسمحي لي قبل ما ندخل في الموضوع ده هو أنا عادة بميل أكثر نعم إلى حوار ثقافات أنا حديث بتتكلم قلت, قلت الحضرات وقلت الثقافات أيضا قلت الثقاف أيضا أنا ببين للجزء الأولى لماذا؟ لأن الحضارة الإنسانية هي حضارة واحدة نعم لكن الثقافات تبقى مختلفة حتى في المجتمع الواحد في ثقافة مصرية عامة مم. وفي ثقافات فرعية في المحافظات أشياء كذا دائما حاجات شوية الو... في شوية لوا تروح لوجه جديد تلاقي حاجات مختلفة لازم <متحدث> تحترميها طبعا طبعا طبعا في شمال سيناء تلاقي فيه حاجات مختلفة فهي ثقافات فرعية موجودة داخل الثقافة الوحدة المصرية يعني كلنا غفأوا على مصر لكن ما فيش مانع احنا كلنا عدد صغير كده هو فرعية في محافظتنا لكن بشكل عام الحضارة هي حضاره هي الحضاره الانسانيه بشكل عام انا بساهم في حضاره النهارده و على مساهمتي في حضاره انبارح في بناء بشكل عام يعني الحضاره هي حضاره انسانيه عامه مثل الثقافات هي المختلفه وما نحتاجه النهارده هو حوار بين الثقافات اكتر اذن يعني مراتك على القائلين إذا كانت حضاره واحدة ان هناك صدام حضارات لا هي انا راي ان يعني انا أنا طبعا مين قال صدام الحضارات هو ما كانش أصد حضارات بالمعنى يعني أنا بعثيه وعثيك تراجع حد تجد تراجع عن هذا إنما ما فيش أنا ما عنديش حاجه اسمها صدام حضارات أنا, أنا دايما بميل إلى حوار بين الثقافات للوصول إلى درجة تفاهمة نعيش إزاي مع بعض في هذا الكوكب نعيش إزاي مع بعض في هذا الوطن نعيش إزاي مع بعض في هذه المدينة هو طبعا ممكن يكون كما قلت يعني أعاد صياغة ما قال لكن ما قاله في البداية خلق جدلا رهيبا كبيرا زال العالم حتى الآن يحاول أن يجري الحوار حتى يثبت أنه ليس هناك تصادم ولبعض قال ان التصادم لشيء مفتعل وراء كلمة الحضارة وفي باطنها ما صالة شخصية او اقتصادية أو إستراتيجية. ما <تصفيق> رأيك أنا رأيي التالي. لكن لماذا لماذا؟ لأن الإنسان إنسان الإنسان يعني لما تسأليني كده وأسألك إحنا عايزين إيه إحنا عايزين نعيش مصرين في سلام عايز حلا تانية مم. الساتر والسلام وتبقى كل حاجة غريبة يعني حواليا تبقى حاجات حياتنا تبقى سهلة مش كذا برضو مم. أنا رأيي ان ده دا في في عايزين كده في آسيا عايزين كده في أوروبا عايزين كده في أمريكا عايزين كده في كل حتة الإنسان إنسان لأ في في في استاذ من عارفين أكتر من السفر شوية لأ إذا مع برضه نفس الطمأنه هذه النقطة بعشر هذا حليق أول في الأول خالص إن هل هو صراع مصالحة ولا صراع حذر أنا رأيي مفيش حديث ما صار حذرات ولا في اديان تتصارع هي الصراعات انا ما عنديش اي مشكله مع اديان انا عندي مشكله مع المتدينين فقط المتدينين اللي في استخدام الدين في امور يعني انا ما عنديش اي مشكله مع اي حد نفسي اي حد ياجي اي حد يجي أي, اي حد لكن استخدام الدين في السياسه وفي الصراعات هو ده اللي انا عندي مشكله فيه فسياسه الدين سياسه الدين. الدين ان انا اقول لك ببساطه كده هو لا ال ال ال ال على الارض دي مثل ما تنفعش انما هم ليهم ما ثقافتهم هم ليهم بلدانهم هم ليهم معالمهم وتقاليدهم وعايشين حياتهم وكل حاجه انا افهمهم ازاي هي دي انا لما اروح اتعامل معه احترمهم لا اذا كنت انا عايز احترمهم <تصفيق> يعني مش ممكن اطلب من حد انه يحترمني و انا محترموش <تصفيق> يحترم ثقافتي وانا ما محترمش ثقافته يحترم تقاليدي وانا ما محترمش تقاليده في نقطه مهمه جدا هي الحوار عاده بيبقى فيه الترادليه و اللي بيني وبين الاخر اللي اتحاول معه بالظبط كده زي شكله انا اسمعه هو يسمعني هو البعض يدخل للحوار وفي ذهنه انه يستطيع تغيير الاخر ولا يعترف بوجود الاختلاف يود ان يقيم نماذج معينة للبصر تسود العالم كله انا رايي في الحكايه دي بيبقى غلطان لان ببساطه انا واخواتي من رحم واحد ومن صلب رجل واحد واتربينا في بيت واحد بنفس المؤثرات لكن اختاروا مختلفين ومع ذلك كل واحد في بيته مختلف عن التاني فانا ماقدرش افرج على اختي شقيقتي الامي ولدتها وابويا جابها خلفتها وعاشت معايا سنوات طويلة صغيره عليها انا طول حياتي ما بتنسى ولا اللي انا ما تنفعش ولا كمان على الاولاد ولا جيل مع جيل انا ممكن اتفاهم مع اولادي لكن ما اقدرش افضل نضيعها انا ممكن اتفاهم معه والحوار هنا انا رأيي دايما انه حوار هم عاده يقول يفهم قصه هذا صحيح انا لازم اجيب بيتي بالحوار ان انا بشوف ان العقلية اللي انا قدامي دي تتجبر لانها هي انا بخلف اولادي صغيرين فانا بتصورة بس مرار هيعودوا صغيرين بس مرار هيسمعوا كلامي لا طبعا هيجبروا و لهم رأي. رأي وانا بتعامل معاهم انا بحترم هذا الان هم بينتموا الى جيل ترجيلي الى مؤثرات غير مؤثراتي فلازم الحوار حتى الاصغر يكون موجود مش بيضاعد بها مثلا ما يجيب ست الناس لا مشي خوار انما إن انا بالضبط اعرف بيفكروا ازاي عايزين ايه ظروفهم ايه وانا كمان نفس الحكاية بيفكروا ازاي ظروف ايه انا عايزة ايه طبعا المسائل جعل فكرة مهمة جدا في الاسرة المصرية ولازم نوجدها لان ببساطة بتوفر جهد لابد من ايجاد أرضية مشتركه تمام. <تصفيق> يعني لو لاحظت أستاذة مينا إنه معظم المتحاورين خاصه في منطقتنا إنه تعلو الأصوات ولا يسمع أحد أحد. يعني هل ده يعني شيء مرفوض في الحوار؟ أنا ورد نظرك؟ أنا برفضه برفض. الحوار ما هوش فينا. عشان خلي زي ما قلتلك انه هو ازاي ناخذ التفاهم سوا وعلى فكره الخور ده اصيل في الانسانيه انا حقولك نموذج صغير لما تروح الريف فهو الصعيب حيث يقولون يعني ان المراه دي يعني مش شرده حقه مش شرده حقه في البناء الاقتصادي بتوعي ده صعيح انهم في البيت عاده لما الرجل يحب يبيع جوسه يبيع ارض فيسوي مناطق بس فسيفعل شيئا إلا بالمشاهده دي دا في امور دي بالتحديد مم. في امور دي بالتحديد لازم يشوفها. يقول طب الدنيا الدنيا يومين افكر فيهم هو في الحقيقه مم. هو بيفكر مع اهل بيته بس هو يتكذف يقولها فخاصة هنا في القاهرة اينا بتحصير النبان لما كلها اتبع حسأل نوت نواطة يعني مش ما بكثير والا حمومة ما خبها من التشارع لا لا لا نوت نواطة هي دي طب اديني يومين بس التاني مبقى حالب بالضبط اني مندلة ليه عشان نبتد نتشاور من هو ومرأة وبيع هنبيع جموسة بكذا طب حنعمل ايه طب اتبعها بكذا طب نعمل طب نستنى شوية وفي في في في, في, في, في في البيت ريش في حاجة زي كده ده راحب مرة ثانية بالأستاذة أمينة الشفي الكاتب الصحافية بالاهرام أهلا بيك يا أستاذة ويعني كما أعلم لك نشاط مرموق في قسم التنمية الثقافية بالهيئة القبطية الإنجلية يعني دي تدربة جميلة بنحب دي احنا نسمع عنها ونعرف ما الذي تقومين به مع الإعلاميين الشباب فيما قصب موضوع الحوار. شوفي الهيئة دي لها تجربة في منتدى الحوار الثقافات لها تجربة هي تتابع الشباب من مجالات تخصص مختلفة. إعلاميين الساوسة بتلاو نعازاتها الأوقاف ودي وقامة مساجد شبان وووناتروح دايما أسئلة ونروح يعني مناقشات حوالين الموضوعات والمناقشات عادة تتبع حوالين موضوعات مهمة موضوع بنختارها يعني يعني لنا فكرة مثلا نحنا سنة ألفين واحد طرحنا موضوع المواطنة يعني إيه مواطنة بالضبط أعدنا امكنان بعسيه طب يا رب تدينا حضرتك اختصار لكلمة المواطنه لان في كتير قوي لسه لحد دلوقتي ما يعرفوش يعني ايه المواطنه المواطنه بمعنى طرحناها زي ما طرحناها احنا بنتعامل مع بعض انا بتعامل معك ليس على اساس انك انثى وحسي تتعاملي معايا ليس اساس ان انا انثى انا بتعامل مع فلان الفلاني مش عشان هو مسلم <تصفيق> أنا بتعامل مع فلان فلاني مش على اساس هو مسيحي أنا بتعامل مع فلان الفلاني مش على اساس هو فقير ولا بتعامل مع الثاني على اساس غني ولا بتعامل مع ده على اساس هو نوبي ولا بتعامل مع الاخر على اساس هو صناوي أنا بتعامل معهم على اساس انهم مواطنين مصريين لهم ذات الحقوق في القانون ولدى القانون <تصفيق> لو انا وانت ماشيين في الشارع انت عملتي دخلتي دخلت فيه شمال فانت تقفي بالضبط قدام القانون زي ما انا افضدت قدامه بالضبط نفس الحقوق ونفس الواجبات انت بتاخدي مرتب من حقك العمل وابتخدي عليه اجر وانا اخد من حقي العمل واخد عليه اجر ليس انك انت شيت وانا راجل فانا مرتبة يا عزوز مرتبة عن نفس العمل عن نفس ذاعة العربية في دول هربية كير زي هذه الدول حتى كان رئيس الأمريكي الجديد شيل جي من الأبوام فإزاي نتعامل مع بعض أساس المواطنة بمعنى نحن متساوون جميعا إناسب وذكورنا مسلمين وأقباط أغنياء وفقراء شباب وعواجيز نفس الحكاية سنويين ونبيين نفس الحكاية نتعامل بالتساوي لدى القانون يعني جوه القانون وأمام القانون أستاذة أمينا نرجع تاني للبرنامج الغاص بالقسم التنمية الثقافية في الهيئة الأفضلية طيب لما إحنا عدتنا إزاقش أربع سين في المواطنة هم كما أصدرين للتاني كنا بنشرح ونتكلم ونعمل عليه. طيب تعالوا نشوف إزاي التعليم بيتعامل معانا على أساس مواطنة ولا مش على أساس مواطنة إزاي هنتعامل مع المرأة في المجتمع على أساس مواطنة ولا مش على أساس مواطننا يمكن هذا بتعامل على أساس حاجة دنيا نسيت فبالتالي ما تأخذش كل حاجة وهكذا بعد أربع سنين بدأت مناقشات التعديلات الدستورية مم. طبعا لما بتروح في الريف في في بعض زلمية الشباب من القساويس أو الأئمة المساجد أو المشتت في المجتمع المدني أو العالمين وتدي تشرح يعني إيه مواطننا في الأول بيصارمك يعني إيه مواطن طب انا, أنا بتعملها كويس او انا معك كويس او انت بتعمل معي انا كويس لكن مع اخرى ايات مش كويس مم. يعني فوق. في فوق فاللي حدث بعدك ايا التعديلات الدستورية وتحطت المدف الموطنة في مقدمة الدستور هم من نفسهم يكتشفوا قالوا الله الله الله الله الله الله شاك كانوا فهمينها مم. لان دار حوار حواليها ودار حوار مش حوار شخصي حوار كان مجتمعي مهم فيه كنت تقول لي في شخص ما يمواطنة وفينا قالت لا فيه النهارده بدا كلهم يقولوا قال لا اللي انا كنا من كان صح يعني ايه مواطن يعني ايه مو... اي مواطن مصري يعني انا بالظبط حقوق ايه هي حقوق الاخرين وبالظبط واجباتي هي واجبات الاخرين اذا اتكبت مخالفة فانا بالظبط حقق اعمل زي بتكن مخالفة في اي حتة في مصر كويس ده الاساس ف... هنا الحوار بدأ مع الفترة دي من ساعة 2000 الحوار بدأ ان هذا الحوار انضج لان ببساطة شديدة مرنا التجربة سوا عرفناها وبعدها نمشي عليها انها تدور بعملنا ندوات اقول لك انا مواطنة في التعليم في ويجيب الناس كتير يعود يتكلموا كله وين أشوف. اشوف لان فعلا لما انت بتتعامل في الدستورة عيسة في المطنمى عايتها ايه عايتها ان كيف تيجي تعليمك انت بتقوليش ماما تخسل وبابا مش عارف يعمل لا بتقولي ماما وبابا او ابي وامي يعملان و في مساواه في امي تعمل تتقاضى اجرا وتقوم بمسؤوليتها في البيت مثلا والدي يعمل ويتقاضى اجرا ويساعد امي وهو ابي تعنيت بتعملي الحكاية دي بتربي الناس على أساس انو فيش فرق بسبب النوع الاجتماعي بسبب الدين بسبب السماوات وبسبب كمان الوضع الاجتماعي ان انا مش عشان ده فقير فانا لا لا, لا هو الحقوق عندي وعليه واجباته طبعا طبعا الحقوق وعليه واجباته ده دي وخلاصاتها يعني اه يا استاذ يعني في انحاء من الجمهوريه او في القاهره فقط يعني, <تصفيق> يعني <هي> في ايضا <تصفيق> لا في في وفي في اسكندريه وفي اسوان وفي الاقصر في بدا ذات اظن شو السؤال وعلى فكره هقول لك حاجه يا استاذ انا دي ده مهم جدا لما تشوفي احنا لما الانتخابات الامريكيه اللي فاتت الحاله كان بيضج من الإدارة الأمريكية السابقة طبعاً لأنها كان واضح جداً كان واضح كان لا تتحاور مع البشر يتفضح كلامي يضربك يا أنت معي يا ضددي ده زي صحيح <لك> املئت <الصعود>؟ وصروعات <صحيح> النهاردة العالم اصراح بعد الشيء يعني أنا بارح لسه أري حاجة للأستاذ محمد البردعي اللي هو هو اللي في هو إصراح أيها هي الهائة الدولية التقص فهو بيقول بيقول العلاقة اللي بين امريكا وايران ممكن انها تنين من خلال الحوار انتي انا لا هذا لا يعني انه يعني في الاهرام انه هناك حوار سري بين امريكا وبين امريكا ايران, ايران و سوريا سري عالمي لكن انا لازم انتي موجودة انا ممكن امع فكرة في مثل بلدي يقولك ايه اكره, يعني لا اكره اللي معرفوش <تصفيق> يعني ممكن كان قولت ايه مثلا يعني انت دوءت اللحم الدده فتقوليه <تصفيق> <يخص تصفيق> ايه قام ده انت ما جربترولش ما تعرفوه اللي كانوا وممكن يكون بيحبه مشكلة برضه فالحوار خصوصا بالدول بيوفر حرب كثير اولا ان القضية ما يددش بقى كل حاجة بالسلاح لا مش كل حاجة بالسلاح زل بيزار تحمل قوة الدولة دي مش كل حاجة بالدراع نعم لا. ان هناك تحديات على أرض الواقع لن تفرق بين أحد. يعني سواء ست او أو رجل أو مسلم أو مسيحي أو كذا أو كذا. يعني ما هي البرامج العملية التي تقترحينها ليفهم لي الجميع أن هناك مركب واحد لنا. يعني بالإضافة إلى الندوات في الهيئات المختلفة هل التعليم يدخل في ذلك هل الأسرة تدخل في ذلك هل الإعلان لا تدخل في ذلك كل المؤسسات المجتمع تدخل في ذلك أنت دكتور تاني نفس هيكل اللي أنا بعمله نفس هيكل الإذاعة أنا بعملها في ضمن فرق ندوات طبعا كل حاجة شوفي إحنا بقى شيء إحنا في أشمل حاجة لحوار مجتمعي واسع وفي اشد الحاجة ان احنا زي ما دي قنا له كنت بسلم من دكتور اماني انتي والدكتور محمد شريف هي في اشد الحاجة ان احنا نحضن على نسنا نحضن على نسنا دي ترجميها انتي باللغة العربية الفصحى بقى انا بقولك بالبلدي مم. مم. نحضن على نسنا لان احنا داخلين في ازمة احنا في قلبها مم. في ازمة تضيلة عالميا ان الم... ما كناش نتازي نحضن عن نسي ونلمها اللي النهائ اخصوميا مش هينفع هتن هتتخرج من هنا عشان دي نهائ لازم تنميها بالخل الحوار انك توجدي مؤسسات تبعيه فتحاولي معها حوالين كيف يمكن ان نخرج من هذه الازمه باقل الاضرار دي عايزه حوار مجتمعي دي مش هزار امم ده ليه لان انت كنت ماشيه في وقت كان فيه ما يسمى مثلا بنقل مثلا على الـ الـ الاهداف الانمائية لأمه تحته اللي وقعوا عليها رؤساء الدواسات ألفين ان احنا بنقلل من عدد الفقراء ان احنا بنقلل من اعداد المصابين بالأديمية ان احنا بنناهد اللي عندهم ايد او بنقل من اعدادهم كل حجات دي يعني النهاردة الازمة خليتك تعطلي البرنامج ده تبونت بتعطلي مهيتها ايه لسه ندرح سمع ان الفقراء جدا جدا بقى في اليوم قد يصل حياتهم الى مليار مم. فمصر مصر حيبقى فيه انا تعطل السنادي واحد وخمسين مليون متعطل حيدخلو سوق العمل موجودين متعطلين موجه اكميه ازاي في مشاريع مجتمعيه لازم انها على الاقل تكسرين عشان تعمل ايه لازم تفتح حوار مجتمعي كيف يمكن انوصل الى هذا لان احنا في الأساسي الاساسي إن الناس ما فريسة في الأزمة العالمية. هي فين خلاص؟ يعني آآ الإنسان الذي يعاني أزمة البطالة أو أزمة الفقر الشديد أو أزمة كذا أو أزمة كذا يرى إنه كيف سيبدأ الحوار؟ هو يرى من وجهة نظره كيف سيبدأ الحوار فيما أنا فيه ولماذا أهتم بالحوار الآن؟ أنا بحاور أنا بأ... أنا بأ... أنا أقول تحليل إن ده حوار مكتبي مؤسسي. متحاول مثلا الحكومة افترض انا داتش في الحكومة انا مطلوب ان يعمل ايه مطلب ان يجي الحواب بين 3 اطراف ايسا فيه في المجتمع ال اصحاب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرأس البال عشان نشوف يعملوا ايه بالعمال اثنين منظمات المجتمع المدني، مم. ازاي ممكن هذه المنظمات ترسم في الوضع اللي انا عيسان انا مش هحاول المتعاطلين انا من خلال مؤسساتي المجتمعية الحبانه النقابيه على الحركة النقبية الحركه النقبات العمليه, العملية. النقابات في المجتمع يصرخ اقول لها انت هتعملي ايه في الازمه دي ونقول لها انا هدفي ايه انا هدفي ان الناس دي ما تبقاش فريسه للازمه بس ده انا سفيق يعني آه يمكن آه تاريخ البشريه بيثبت التفاعل هل يبدا المستقبل ايضا بتفاعل مناسب خ... هيحصل فيه تفاعل مناسب وبيحدث بس بيحدث بصعوبة بمشاكل يعني انا هقولي بحاجة لما بسيقنا هم هتشوفي انا حدث للدنمارك الدنمارك ايه الحكاية الدنمارك انها من عشرين سنة كانوا كلهم يفهم الدنماركيين كلهم كانوا ناس دنماركيين من اصول استنجدادية صح؟ في خلال عشرين سنة فاتت هذا المجتمع الدنماركي تغير تغير بقى فيه عشرين في المية من آسيا وافريقيا والشرق الأوسط وامريكا تبعي تفاعل تفاعل طيب لما نيجي نتفاعل أنا, أنا وانتي كلنا بعاد عن بعض وفجأة أنا عاد ببيتي أنا بالمركز عاد ببيتي وانتي جيتي من السودان ودي ومن من إريتريا ومن الصومال وجيتي مسلمة من بشر لكسية مصري وجيتي وقعاتي معي مش ليكت عادات وتقاليد مش هلأ كمان ليه عادات وتقاليد السطرة الاولى دي من احتكالات العادات والتقاليد والثقافات بتعمل شرارات واحنا بقى كان مفروض نعي الحكاية دي من الاولى ان انا ونبسط بصدر ناس برا انا وعيهم بالثقاف اللي هم رحلة ومجتمعات دي هانستوردت طب ان وعي الناس بان في ناس من ثقافات تانية جاية لها ويبدأ حوار حوالين ازاي انا بهاجر بالقافرة الى بالمرض ما معرفش يعني انا ما ازاي انا اقبل الحكاية ده ان احنا في النهاية الانسان عايز ايه عايز يندمج في المجتمع من غير ما يمتص مم. انا عايز ان اجزء بالقانون مم. لكن مش جزء بالعادات والتقاليد مم. انا عايز برضو قصوم رمضان انا عايز برضو يجي لايدعم الكحك انا عايزة برضو كانت ما مثلا بابا هناني احنا سبناهم يلحق وهم فتحوا الباب ونجد وحصل فيه في كل مجتمع في العنصري في اللي مش قبل الاخر في اللي بيرفضوا الاخر ومن جانبنا احنا فينا اللي مش عايز ده لكن بالناحيه بالشكل العام مفروض المجتمعات دي ديات ما كناش نسيب احلى من غير مسؤوليه انا النهارده لما الاقي مثلا في ألمانيا ألمانيا كانت يعني كلها يعني شكر. لما روح هناك الاقي أكبر جالية مسلمة بعد فرنسا موجوده في ألمانيا طب الجالية دي راحت منين هل من تركيا ولا من سوريا ولا من مصر ولا من لبنان احنا نعرف ما نعرفش احنا من هناك ستجنوا من الزمن بقى والمجتمع الماني قاسي المجتمع ألماني كان قاعد محدش بيخبط عليه فرقه تواجد في ملايين يعني في ألمانيا المسلمين تاني العدد معدهم اليهود يعني اول عدد المسيحيين وبين المسلمين وبين طب احنا كدول صندرنا الناس دي علمناها ايه قبل ما تروح يعني انا باخد المسائل دايما بعقل وبتراوي انا وعند بيتي في القاهره انا ليه مش كده بده عليك التطيقية ما انت تزمن تسكني جارسي انا مش عارف منك لكن افتردي واحد انا معرفش بالزبط هو جنسيته ايه ولا دينه ايه ودي اعجب جاري بقى جاري مش ممكن يعمل حاجة سن السيني انا بسهو مجدرين ممتوعة ممتو علاقة عجب اعطا ممتو اذا دكتور انو خيالك عايزة باختصار ارد على السؤال هني هاي اللي هويانة من وجهة نظرك فحلمت الحوار انا عاقده العولمه عايزه مننا نجير حوار واحنا كنا مفروض نكون اكثر وعيا بهذا ان ابقى عارفه انا كمصريه او انا كسوريه انا كهرائيه ان انتقالي من حدود لحدود محتاجه مني ما يتحاور يبقى في حوار بين الحدود القديمه والحدود الجديده ايه نظمة يعني انا لما اروح ألمانيا ويلاقي ألفين وخلصويت بسجد بني في ألمانيا تم بناءه في ألمانيا يبقى ده معايتها ايه؟ انه مكتبع مستعد بس مستعد تبتعلم ان اتحاور سوي سوي اذا ما انتعايت سوي زي ما انتعايت انت بس في حاجات كمان انت لازم تلتزد بها في القانون الألماني مش الدين المسيحي. لا امانه مش دعوه بالأجاب في القانون الألماني انك تحترمي واحترمك انك انت بات تحترم القانون اذاتا يبقى فيه بيسمى بالاندماج بي المجتمعي دون إلغاء الهوية نذكر الاستاذة اني نشفي الكاتبة الصحفية بالأهرام شكرا جزيلا يا استاذة العفو في تحت عمرك افكار متتواصل وحيوانه مستمر حوار لا مواجهة مع تحياتي نرمين محمود